La ilaha illallah no. دابها حق وصواب كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا إله إلا الله فضابة الصخر الصلاب أحمد المختار للخد يسبقنا بها ولا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب والجبال الراسية كلها وهضابها ولا إله إلا الله أكبر سؤال عظم جواب الرعود صوتها والبروق أثوابها لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب جبل العثرات مع طيل كنوز أصحابها لا إله إلا الله والكلام صدق متاب الحكم في سرها والهدى بهدابها لا إله إلا الله تَخْبَرْنَا الله على كل الرقاب حظ والله من حملها وجاي يسعابها ولا اله الا الله ترجح بميزان الثواب بس ما ولا الارض بحجارها وترابها لا إله إلا الله حصن من الشرك الكذاب ما تمس النار من جاه في جلبابها لا إله إلا الله ذخرة الولي يوم الحساب يوم تدنو الشمس والكار ببعض أسبابها لا إله إلا الله أجمل خبر وأكمل نصاب تشرح الخطر وهي مفزع لذنابها ولا إله إلا الله الله ننسج بها حسن الثياب هناشد المجد والنور من محرابها ولا إله إلا فكر لا إله الله فكرها نعتقر الرقاب طهرت للخلق بحسابها وسراها لا إله الله يفتح لها سبعين باب كل باب فاح من عودها وطيابها لا إله الله لو نزلت في الصخر ذاب هي سلاح الجند وسيوفها وحرابها ولا إله إلا الله خذها معك وقت الذهاب جنة الفردوس وين أنت يا طلابها الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب فكنا من كربة مظلم سردابها ما لنا, ما لنا, لنا, لنا ملاذن ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها فالق الأصباح باني السماء مرسي الهضاب عالم الأسرار هازم جميع أحزابها محيي الميت مبيد الجيوش أهل الخراب كسر الجبار جابر كسير طنابها احتاج مشبع مشبعها للمخلب وناب مروي الطامي مفرج جميع اكلاب حي يا قيومنا بسألك بم الكتاب حاجة فيك من القلب وانت درابها عفو عنا يا مجير النبي من العذاب وعفو عن أمة محمد فهو صابها أنا عبد وانت بالخير تبدأ والثواب رحمتك تسبق عذابك تبشر نابها أسألك باسمك ووجهي لمجدك فالتراب الملوك بجندها سلمت برقابها أنت يا رحمن من رحمتك كشف العذاب أنت جينبك وغيرك نصب حجابها السلاطين من المهباب فيها باب كلهم في قبضتك لو علت بشنابها ما عليهم من البشر لو بنت فوق السحاب دود فجر يحطم الموت ركن جبابها سألك بس ما يك الغر والوصف المهاب بل فواتح والخواتيم كم نقربنا سألك بحر کتاب ایوالا من کتاب بس ور جازها باهر واسهابها بطوال السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الاخلاص يا ربنا عذنابها ونسا لك بالاسم العظام وبه كشف المصاب وآية الكرسي وكم قال بنت هجابها تغفر الزله وتفتح لنا للخلد باب وحمنا من نارك المقدى وعقابها والله اني بالخجل مثل محمو من مصاص جيت بالتكسير ولا بنفس عابها لكن ان العبد لا ما رجع بعد الغياب يغتفر لشردتا بعد طول غيابها من انا حتى دحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها فتوسل بالشهادة وهيروس الزهب واعترف بذنوب عبد وانا كسابا شكر وانا كسراب كفر ما يزيد لما كان الله مستغني عن الكله ذهبها الخليقه في موازين تقدر ذباب والله ما تنقص من الملك وزن ذبابها كلهم ريشة بعضه على نسمتها باب الله كم من جمجمه حنطت بترابها دمر الأملاك وكنوزها صارت نهب جلب للبغي نحط الفنا قصابها الله, الله كم فرعون حطه على رس الحراب الله, الله, الله, الله كم جبال دقل وتدبط نابها الله كم من راس طابوت جرة الكلاب الله كم من دولت جات ولا يدرى الله كم من قائد في البرايا ما يهاب صار زاد الدود يسلبها لا تقل هذا عظيم واذا حضرت جناه العظيم الله شر مصابها كل ما تبصر من الباشا وتهل من القباب مثل دود القز سمال فنا بثيابها من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزل هدهد في محرابها وسد مارا في سبا جد فاره في الخراب ونامسه في راسنا مودس قال العاب نها شم ثمود البغي ما توب ناقف شراب في شراب وقال الظالم اماما يا وقوم نوح كالضفادع بطفال عباب وصالقوا مش عيب مثل الجيف بشعابها كلهم عبد الطمع يا ذياب في ثياب كشرت بنيابها واحتمام خلابها لا ترجهم تراهم سراب في سراب فوض امرك للمهيم يفتح بابها میش باقی من مال قارون واسحب العیاب زر مقابر روم ترل قد